أنا مسلم وأقولها من الألف آد وفي حنايا الأضلعين أنا, أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرعين, وتضرعين أنا مسلم ولغير ربي خالق لم أركعين أنا مسلم بقولها ما ذل قوم بأصعيم. وسماؤنا والأرض تذكر أحمدًا والشافعي. وكتابه وهدى رسوله مرجع. أي نطف الطغاة بقدسنا فلتاردي وأريهم من كثبًا وقوة وتجمعي إن الهلا بنصر وما سمعت بامة رفعت بفيد الدمع او ما بصرت جماعة مالوك من الرجل العمى ما مالهم الحياة حجارة او هل تعين لك يا من اهل الهداد المبتدون المهتدون بإذن خالقي مرتعي أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي أنا مسلم وأقولها من الألف آد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم أنا خادم لك قلمي لساني ومدفعي أنا مسلم وأقولها من الألف آدي وفي حنايا الأغلعي أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي أنا مسلم وأقول